Bismillahirrahmanirrahim Banavi khayb khashinde mihraban fa ya'in sad خوێنندرێتەوە دیڕمەتی ڕدە موزکاریە ئەمەی دە خوێندررێتەوە بەسەردا باسی بەزایی پەروەردگار تە بەبندەی خۆی کەزەکەریایەئدا ڕ بەنیدا خوفیا لە کاتێکدا پاراایەوە لە پەروەردگاری بە پاارانەوەی چین قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبو ولم أكن بدعاءك رب شقيا. وتي <تصفيق> أي فرور دكارم براستي من إسكملاء وزب ولا بربيري موسرم بري قدداتوا فرور harjiz la faranum let be hayvanum wa inni khiftu al min wara yi wa kanat imraati aaqiran fahab fahab li milladun kawliya barasti min dath rasm kasu kara kam la ayni khala dan laqash majdi khum tumka kas ya min bed و خێزانە قشم نەزۆکە من داڵ نابێت سااتۆ لە لاەن خۆت و منشی چاکم پێ ببخش یاری دوني و يری من علي عقوب بە وجههبيڕض میراگیری پێ غم بێتی من و بنەماڵ يقوب بێ ئە پەر نحن <تسجيل> نبشرك بغلام اسمه يحيا لن نجعل له من قبل سميا خي قور أي زكريا براستي مجدددين بمن ذلك ناوي يحيى پێشتر کەسمان بەوناوە ناو نناوەقال ربي أن يكونونليغولمون و كانتت مر أنت عقي و قد بەغت من الكبر عيتية وتیئی پەرگم چۆن منداڵم دەبێ من کاتێکدا خێزانم نەزۆکە بێگومان خۆشم لە قال كذالك قال ربك هو عليهن وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. وتيبريار بودجوريا هروردجاري شت فرميتي أو دروس كرد نبلاء من وزار آسана بعومان پشتريش توم دروس کرد وکشتیک نبود پش او دروس کردنا. قال رب جعل لي آية قال آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيَّا زَكَرْيَاوُ تِي أَيْبَرْ وَرْدِقَارِمْ نِشَانَيَكِ مبو دابنِي كَاتِي أَو مُجْدَحَاتَ دِي خوايق عورة فرموين نشانيتو أوي كَاتِي أَو كُرَبَي دابوا ناتوانيد قفتقو لقال خلشي داب كايد سيشاو لسريك بالروجة فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا هاشان زكريال فرزقاكي هات دربون أوقلكي زاب إشارة بيوتا كبيان يانو اوارا تسبيحات يا يحيا خذ الكتاب بقوه واتيناه الحكم صبيا و هذا فرميه با يحيى باش قوربوني اي يحيى بتندو تجيشتني توراد يا حكمه وجيري ما متبهش يله ثماني من داليدا وحلالا من لدنا وزكاه وان كانت تقيا لقدل سوزي وپاكو خاويني لالان خومانوا واول اخوات سو پاريس كاربو وبرضا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا حل سوكوتي لديك وبوتشي دازوانبو Xubazilzano serpeticer nebula fermani xwa. Ve selam onun yeme orda ve yeme yemut ve yeme yubathu hia. Selam xwa ile serpil lo rojil ولو رجيك زندود كريتواء. في الكتاب مريم إذ تبدت من أهلها مكانا شرقيا. أي محمد صلى الله عليه وسلم. باسي بسرهات مريم بكل قرآن د. أو كاتيك كنارجيري كرلك سوكي. Leshwe neki rujhalati mezgâti Kudüs dahwâ Perestî dâker. Fettakâdet min donîm hijabâ, fâ arsâlna ilayha ruhana fâ temthâlala bâşran sâwiyâ. Enda Perdeki dana Lenin ve Xoyu Avanda, Emiş Zübraidin Mernard bûley, ve Kubşerek Tawaq ve Pişanı قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا مريم وتي من فناد رم بخواي مهربان لتو أقر تول أخوات الرسيد وازم لي بينا وزيان فيما قينا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا جبرائيل وتي ترسد نبي من دراوي پروردگاتم بو اوي من دال چي پاكو خاونت په بخشم قالت ان يكون لي غلام ولن يمسسني بشر ولم اذ بغيا مريم وتي من چون من دالم دبيت كه هيج بشري اقرافاتي نكرد بحلالي قالك ذلك قال ربك هو علي يهين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرم قضياء فريشتكوتي كاركبوت جوريك تموتى فرورد جارد فرمويتي أو كار آسانو بو اوي بي كي دو معجزه بو خلقشيو رحمتي كي تايبتيج للايان لان اماوا كاري كي بريات درا ولا لان خواوا فحملته فانتبدت به مكانا قصيا زا مريم سكي ربوبو كولطاوا انجا بسكا كوا دور كوتوبوشوي نيشي دور لكسو كاري فاجا أهل مخاض إلى جذع النخلة قالت قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا أوسى إشو برجان من دالبون ناتاري كردو بردي بولاي قدي دار خرمائك تالكاتي من دالبون كيدا خوي پي وبرتو پالي پي وبدات مريم وتي Ay xoaz gat iş amru dawa, b merd maya. Menşete çile bir çoğuy baş nakra obu maya. Tanadaha, min teptiha, allah tehzeli. Quad j'al Rabbuk teptek saniya. Inza Zubrail ya'isa, banji Maryamikar, lajiri darfur makwa, uti kafad Begumam parwardigar ad lakwarta odzogayg ayyubo faraham heynabbi Wa huzzi ilayki bi jiddi'in nakhlati tusaqit alayki rutaban janiyya Qadi aw dar khurma iş bulai khud raoşyena Khurma yi taaza pegeyi udba sarda adabari Akuli فَإِمَّا تَرَيْنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا إِنَّا لَوْ خُرْمَا بُخَوْ لَوْ آوَشْ بُخَوْرَوَا تَاوُ دُلُّلُّ تَاوُ دِرَّوَ شِنْبَا إِنَّا هَرْكَسِ يَكَبِّينِي بِرْسِيَارِ أَمَّنْ أم دَعْ بإشارة بيبلي براستي من قسنا كردنم لسرخوم نزر كرد وابو خوي مهربان لبر أو أمرو قسلق الهيج كسيك داناكم به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا زعبو من دالة وهاتو بولاي سو كاركي أو من دالة جرتبوا بباوشيو خذ مكاني وتيان أي مريم بەڕاستی شتێکی زۆر خراف و ئابروبرت کردووە یاختە هاڕوو نە منکەەنە ئەبووکی مڕانسە ووە منکەەت عمموکی بەڵە ئەی ئەوەی وەک خوشتی هاروون وای لە تەخواخواناسیدا نەباو کرد پیاوێکی خراپ و داوێن پیس بووە نەدای کرد داوێن پی و زیناکە بووە قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبية؟ جاء مريم إشارة بو او من ذلك خذ مكان وتيان تون <تصفيق> قساب <تصفيق> كين لقال من ذلك دا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا من ذلكها تقسوتي براسي من بني خوام فرافي إنزيد فيدداتو دمكات ببيغمبر وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وفيروز فرذلكردم لهر جيگاه يکدابم وفرماني فيداون بنويش كردنو بزکاتدان حتى لجيان داموزندوم وبرّى بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وكل دم برويتي تككروا جراي البديكم نشي كل دم بملهريتي والسلام علي يوم أُولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. صلاوي خام لسبيد أوراجيك لدايكم وأوراجيك دمرم. وااوروجيكا زندودا كريماوا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون اويك باسكرا عيسى كوري مريم كوتيشي دربار عيسى كاوان گاورو جولك كان ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون ناغنزي وشاني ابو خوام دالي هبيت تاكو بيقردي بوخا حركات بيبي كاريك او بيقمان تنهاب هيدلي ببا يكسر الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم بجمان خوا پروردگار منو اي وشا كواتهر او بفرستان امير گاور بازي راست درست تختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم بلام دستوتق مكاني گاور وجولك لنيران خو ياندا رايان ضياواز بول بارعي ساوا جاء الساؤلنا و طول بو اواني كبي با ور بن لبينين الروز الزرق ورك الك بهم وابصر يوم ياتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين اي كتصند بسر بينر الروز دنه وبولام القيامه بلا استمكارا أمر للدنيا دا لجمرائية أشكرادا وأذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون أي محمد صلى الله عليه وسلم أو استمكارا للروج داخ وخفت بترسنا كاتكارو باري خضي كوتاي بيد هندري لكاتجداء أنا إن نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. براستيها الرأمة بين ميراد جريزابيو أويل سريتي وهربولاي الرأمة جرانوا. وذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديق النبي. وأي محمد صلى الله عليه وسلم. لقرآن داباس إبراهيم بَكَ براستي او زور رازد گو پیغمبر بو إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا كاتب باوچود أي باوچ خوشوستم بودا پرستيشتك نابيستي ونابيني وهي سودة كتبه يا اتتي اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني فاتبعني اهدك صراطا سويا اي باوتي خوشويستم براستي دلنيا بزانس تو زانياريكم بوهاتوا كبوتو نهاتوا وبيد ندراوا كواتشوينم كاو جورالين بكا رنمون يد كمبور يا بازراست يا ابتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا أي باو تشي خوشويستم شيطان ما فرستا براستي شيطان هميشا سرپيتي كرو يا خيبو لخواي ببزي يا ابتي انني أخاف أي مسك عذاب من الرحمة فتكون للشيطان وليا أي باوتشي خوش واستم براستيد ترسم جرب كافري بمري توشي سزاك ببيل لا ينخوي ببزيوة يتربي تهاو ريوها ودمي شيطان لدو زغدا قال أراقب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لَإِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَهْجُرْنِي مَنِيَّا بَاوْتِي <تصفيق> وَتِي تواز لَفَرِسْتَا وَكَانِ مِنْ دَيْنِي وَلَا يَمْ فَرِسْتِي أَيْ إِبْرَاهِيمِ سوين بي أقر واز نهيني لقصوة بفرسترا وكانم دلنيا ببارباران الدكام برماوي تشي زود دور كاروليم قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان نبي حفيا فرموي سلام الذبيط لمودا داوي لبدن بدكم لفروردگارم چون كبرستي او لقلم دامهرانا ودعام جيرادكات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 فَلَمَّا ميدوارم لفرستونو نزاي پروردگارم ده بهيوا و نااميد نبن بوخو ايوا فلم اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا زكاهت ابراهيم دوكوت وليان لقلبت فرستكي ولو اشتا نشاونديان فرست دي گله إِمَّا إِسْحَاقُ لِإِسْحَاقَ يَاقُوبَ مَنْ يَبَخْشِيُوا هَر يَك لَوَانِش مَنْ كَرَبَ النَّبِيِّ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا لِرَحْمَتِي <متبعية> خَوْمَان أَوَال مَنْ <متبعية> بَهَر باسي تاكي اوان مانخسته سر زبان ادمي زاد كان واذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا القران داباسي موسابكه براستي او كسيكي هالبجاردبو بيگرد بولنا تواوي ونيراؤوا في غنبربو بخلشي. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وآمأ أومان بانكر للايراستي تشوي توروا وأومان نزيكر دو تاق سيل قلب ووهبنا ووَهَبْنَا لَهُ مِنْ الرَّحْمَةِ نَاقَاهُ هَارُونَ النَّبِيَّ وَلَبَزَيُ بَخْشِنْدَيْ خُمَانَ بخشي واذكر في الكتاب اسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا ولا القران داباس بك بجمان أول فيمان بل ان كان دارزقوبو وأؤن الراوك يا غمبري وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه ما ضيا وهمي ددا بخيزانو كسوكاري بنويش كردنو وهامش لاي فر ور ديغاري جگه رضا منديب واذكر في الكتاب ادريس انه كان صديقا نبييا وباس ورفعناه مكانا زُر راسگو پيغَمبر بو وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا وَطَايُوب لَيْمَان بَلَنْدُو بَرِس كِرْدَوَ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عليهم مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ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 لو بيغمبراني كلنوي ادمن وك ادريس ولنوي اوانش كلكشتي كذا لقل نوح ده هالمان قرتن وك ابراهيم ولنوي ابراهيم ويعقوب وك اسماعيل يوسف واواني هداهت مان داون هالمان بجاردون اه اوان هركاتي اتكاني خايبه بزيان بوفو اندري اتوا دس بجيد بسجدو فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف غيا ان اوان سزاي إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا ذكال ويكتوب كرد بيتو باوري هنابيتو كارو كرد وي تشاكي كرد بيت آآوان دسنب هشتوه هيد ستمي چان لين اكرير لتا داشتي جنات عدل التي وعد الرحمن عباده بالغيب انه كان وعده ماتيا بهشت زي ما نوي اذغاري كخوي مهربان بالعين پیدا وببندكان كناديار فنهاله لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكره وعشيا بهشت يكان كان بهجدا هيز وتوق سيتش بيسود نابستان تنها سلام د دبيستان ليدا رست روزا ماده بويان تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان قيادة أو بهشتى باسكرا أو كذاي باخشين بوكسانك للدنيا دا باريسكارو الأخوات رزبون لبن دكان ما و نتنزل إلا بأمر ربك. له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا إما فريش كان لا آسمان وداناب زين بفرماني بالورد جارد نبي تنها بوخواي وفاد زاني هموكارو باردا هاتورة بردو استمان قَطَرْوَرْ دِگاری تِکِرْدَوَيْ بَن دَکانِ لَبِير نَکِرْدَوَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيَّا كَپَرْوَرْ دِگاری آسْمَانَکانو زَوِيو هَرْچِ لَنِيوانِي يَنْدَايَا كَوَتَبِي پَرِسْتَو زُر خُوغِير بَلَ پَرِسْتَنِي وَيَقُولُ الْإِنَّ سان أي ما مت لسوف سووف أخجحيام آدمي ببروااد ل آكدم ل دا بزندوي بە زندوي لا يذكر الإسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شي او آدمزاد زاد ب ناکاتەوە ك بگومان ئمە لە سر تاوە او ما درست كاوشتق لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ لنحضرنهم حول جهنم مجتي انت اسوين ببروديغارت او ببروا يا <تصفيق> نتفودا كينو لروجي دوايده لاو شيطانا عليك قمرا براستي كين بَسَدْ أَجْنَاءَ أَنْدَاءِكَ وَتُنْ لَبَرْتَرْ سِنَاتِي أَوْ رَجَاءٌ ثُمَّ لَنَزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَانِ عِتِيَاءً لحد بيرودستك كاميان ثأوان بارتربو لبران بار مهربان ثم لناحن أعلم بالذين هم أولى بها صنية إن ذبيقمان إما زاناترين بوانكاش ياو ترين بخرينا دوزخوبس وتنبي إلا واردها وامن كم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا كاسنيه لاي ونروه تيت بدو زخدا اوتي قرين بريالي ثم ننج الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جثيا دواتر اوانه غزغار دا كين خناس وباريسكار استم كلام بتوكا هاتوي لناو دوزغداد هيرينوا واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين كفروا للذين امنوا اي الفريقين خير مقاما واحسن دنيا حركات ايه ترول <سؤال> اشكراكاني اما بسالي اندا بخوين bavanı iman yanhena bo, kâmla odu ko malatze ushweni xoştla, ko ru kam ahlakna, qabl min qarnil hüm, ahsanu atha thum, varin ya. Ve peş aman tan din manla nauber la gelbe bağırkan, kalupeli naumaluduaniyan lamant taqter قل من كان في الظلال فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكناه وأضعف جندا أي محمد صلى الله عليه وسلم بل أويل جم رايدا باخوایمهرەبان مۆڵەتی پێ بدات و تەمەنی درێژ بکات تا زیاتر تاوا بکەن، هەتا کاتێ ئەو هەڕەشانەی کراولیان دەبین دێتە دی، یان سزایە لە دنیادا، یان هاتنی ڕۆژی دواییە، جا لە داهاتوودا دەزانن، چێزی شوێنی خانووبەری و كافران يا ام الله الذين اهتدوا هدا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا اوانيد سر يا بازي او الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ الرج دوايدا د ولاي پرورردگت پاداشتي چاتره و بَنِشَانِ باشرا أفر عيت الذي ك ف بآياتنا وقال لوت ما لولا دا ورب مالو كرم الرحمن عهدًا أنهن يكان آجادارا يا بليني لخواي مهربان والجرتواء كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدة نخير وانيا لم أكاش أوي ديليد لسري ما ويس زي بودريج دكينوا ما يقول وياتينا فردا ابي اودي ليل مالو من دار بميرات ليوردجرينوا للروجي دوايده بتنهاديه لامان واتخذوا من دون الله الهه ليكونوا لهم عزا اوان بيزغل اخواب الريال يانداوب اخوات سن فرستراويك أو كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا نخيرواليا بل كو پرستراوكان لقيامده انكار پرستنكي اوان دكن ودبنا دجيا نبربرسي انددناوا الم ترى اننا الشياطين على الكافرين تؤزهم ازا ايه ندي وسرنجد نداوا كبيغمان ايما شيطان كان منزال كردو بسلبي باوراندا تاك هاني انددن بو كفرتاوان فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدا أي محمد صلى الله عليه وسلم فلا يال لمك بجمان ا ما بجمدني تشورد روجان تمن يندشمرين يوما نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا باسي او روجبك كباريس كاداكودكينوا بكمل رزدار بولاي فاي مهربان كاداشتي وانا سوق المجرمين إلى جهنم وردا <سؤال> <سؤال> <سؤال> لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا ده صلاتي تكاولا ليا نيا ذي گلا وكسبليني لا مهربان ورقتوا وقتي وقالوا اتخذ الرحمن <سؤال> ولدا كاوروزلك كانديانو أخوة من دالب وخيداناوة لقد جئتم شيئا إدا سوين بخوا براستي شتيشي زعنا بجيو سيد دلين تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا نزيك آسمان كان لتلتو بارببن لبرقسا ونزيك زوي الشق بريتو بخليشة وَنَزِيكَ شَاخُتَ يَا كَان بِيَجْزَاد بُرُخَيْن أَنْ دَعَوْ لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا لَبَأَ وَيَبَاوَرَانَ مِنْ دَادَدَ نَطَالْ فَاي وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَانِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا bu kıyı mihrabas ya, on iki keman dalihabe. İn küllü men, fi səmavatı ve alzı, illaâtı Rıhmanı براستي هميان سرجميري كرد وبجمادن. وكلهم آتيه يوم القيامة فضاد. هرهم ويان بتاكو تنهدن وبولا إخوال رجقيامدة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن هدا. براستي أواني كبا وريان هنا zor zu khoy mehrab khoshvis ti anda kala dil ba wardaran da ba inma yassarnahu bilsanika litubashshira quran ma lasar zubani وأو كساني في بتر سني دجات الدكان وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة قالوا كمال يزور من فيش أمان بربات كرد ولا بخرابيان أكيد بهيت كسيق لوان ما بيت يعني هيت وركو سرتاج يندبستي.